وَإِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آياتُنَا بَيَنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ لَمْ مَا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَى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 وأن اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انني تبت اليك وانني من المسلمين اولا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 وفلكم ما اتعداني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله وويلك ام ان وعد الله حق إن وعد الله حقا فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أم من قد خلت من قبلهم من الجن والإنس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 كناكم فيه وجعلنا لهم سمع وجعلنا لهم سمعوا وأبصار وآثيدا فما أغن عنهم سمعهم فما أغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا آث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 فَلَا نَصْرَ لَهُمْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِثْمُهُمْ وَمَا كَانُوا يَسْتَرُونَ وَإِذْ فَرَقْنَا إِلَيْكَ نَفْرَ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ثَلَمَ مَا حَضَرُوهُ قَالُوا أَرْسِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَ نَائِمُونَ سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى قريق مستقيم يا قوما أجيبوا داعيا الله وآمنوا به يغفر لكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبتوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون